وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يَوْمَ يرون الْمَلَائِكَةُ اولئك تلا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقد انا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا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 يتخذ إلى سبيلا إلى ربه وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا